آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون